ادُيَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَا السَّنَا وَأَهْلَنَ الضُّغُ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يجزي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 إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصِل فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَسْتَغِيثُوا عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ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 ولما فصلت العير قَالَ أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك